من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا جزعنا أمصبرنا ما لنا من محيص، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم.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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أن إني كفرت بما أشركتمون من قبل وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم خالدين فيها باذن ربهم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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض مالها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة. الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء